وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنَ حَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَاتَ لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُوتُونَ القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المفصلات الغافلات المؤمنات نعنوا في يَوَلَى الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُ الحق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 لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يوزن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأذكى لكم والله بما تعملون عليم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 بما يصنعون وقل للمؤمنات يغبضن من بصالهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن نو لین جین عل بولتی ہین بولتی ہینار أو ابناء أو أو بني داؤن او آپ نا او, أو سونی بڑی بابی زور ہنفری نام جی آل مو می مولا سین می نی بو پوگنی فولی ولبین خوا و مال الله آتاكم وَلَا لویا چن وی ہوں بِالْإِكْرَاهِ جَنَّاتُ النَّعِيمِ وَلَقَدْ أَنزَلنا إِلَيْكُم آيَاتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلاً وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ قَالُوا مِنَ النَّاسِ وَبَلَغْنَا وَنُعِذَةً